ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 Meh... Nah.